وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الثامن عشر من دروس أسماء الله الحسن في الدرس الماضي كان الإسم الذي تم أو بدأ بشرحه وتفصيله اسم الخالق والحقيقة أن اسم الخالق ورد في القرآن الكريم مع اسم البارئ والمصوّر لذلك درجة الكتب التي تتحدث عن اسماء الله الحسنى درجة على أن تشرح الأسماء الثلاثة في موضوع واحد وقبل أن أنتقل إلى اسم البارئ المصوّر لا بد من وقفة مع اسم الخالد لم تشرح في الدرس الماضي حينما يقف عند آية من الآيات المتشابهة ولا يحاول أن يسأل عنها فقد يشعر أن في القرآن تناقضا لذلك هؤلاء الغربيين أو المستشرقين الذين درسوا ما في الشرق من أديان ومن ثقافات هؤلاء قالوا إن في القرآن تناقضاً فعن هذه نظرة سازجة أولية لا تقف على قدميه العلماء المحققون قالوا إذا قال الله عز وجل تبارك الله أحسن الخالقين يعني أي إنسان أخذ مواد أولية من الأرض وصنع منها شيئا إذا عذي الخلق إلى الإنسان فتعريف خلق الإنسان كما يلي أن يصنع الإنسان من شيء موجود شيئا على مثال سابق أن يصنع الإنسان من شيء موجود شيئا على مثال سابق فإذا قلت تبارك الله أحسن الخالقين يعني هؤلاء الذين يصنعون نماذج يعني في بعض محلات الألبسة يضطرون إلى صنع ثماثيل ليضعون عليها الألبسة فهذا التمثال إن كان من شمع أو من جبصين أو من أي مادة اجعل إنساناً مصنوعاً من شمع إلى جانب إنسان من لحم ودم ولاحظ الفرق بينهم هذا إنسان في حياة له فكر له قلب له مشاعر ذكر يستنبت يحاكم يفكر يتفاعل يغضب إذا رأيت وردة طبيعية تفوح بالرائحة الذكية تشعر أن قلبك هفى إليها إن باقة ورد تضفي في... على المكان أنسا وفرحا وسرورا لا تعرفون قيمة التلوين إلا من خلال صنع الحكيم الفراشات والأزهار هي الأساتذة لمهندسي التلوين لو نظرت إلى مركبة حديثة جدا ألوانها مقتبسة إما من زهر أو من فراشة لكن في أخطار العوام مراكبة في لون زهر جميل جدا فالألوان ممكن تدريجها ممكن تدريج الألوان 800 ألف درجة اللون الواحد ممكن من ندرجه 800 ألف درجة والعين البشرية تفرق بين درجتين فلما تنظر إلى وردة صناعية يعني ضع في بيتك ورد صناعي بعد أسبوع تضيق زرعاً به يعني ما باعتقد واحد إلا بعد سترة أمسك بهذا الورد ووضعه في المهملات لا يحتمله ولو كان منظر حجم كبير وألوان زاهية لكن فرق كبير كبير كبير بين الورد الطبيعي والورد الصناعي انظر إلى عين صنعت لتكون وسيلة إيضاح وانظر إلى العين البشرية 130 مليون عصية العصب البصري 900 ألف عصب يعني تبواز بين آر التصوير وبين عين إيه. العين الواحدة العين في الثاني تلتقط عشرات الصور في الثاني الواحدة ولا بد من أن تمحى الصورة الأولى لتأتي مكانها الصورة الثانية لو أن الصورة تنطبع في العين وتبقى تستحيل الرؤية ترى الحركات والسكنات حتى أن الذي اخترع السينما إنما هي مجموع الصور تعرض تباعا في زمن قصير بحيث تتوهم أنها حركة هي صور ثابتة وجامدة فكذلك العين لا بد من أن تنطبع على الشبكية هذه الصورة وبعد ذلك تمحى الصورة وتأتي الصورة التي تليها في عتبة الرؤية هذه العتبة تريك الأشياء المتحركة فإذا وزنت بين العين وبين آل التصوير، وزنت بين وردة طبيعية ووردة صناعية، وزنت بين تمثال من شمع وبين إنسان، طبعا مجال موازن كبير جدا. يعني إذا أردت أن ترى صنعة الإنسان، يعني من أجل خمسة إنش من الماء تكون في بستان تسمع صوت المحرك يصم الأذان أو يصم الأذان. يمكن تخرج من جلدك من هذا الصوت المزعج. أما حينما تهطل الأمطار مدرارا بكميات كبيرة جدا بلا صوت. لما ربنا عز وجل قال وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب في سرعتها وفي عدم بزيعها. إذا إذا قرأت قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين إذا سمي الإنسان خالقا بمعنى أنه صنع من شيء موجود شيئا على مثال سابق طيب فإذا قلت هل من خالق غير الله كيف تفهم هذه الآية إذا عزى الخلق إلى الله فالمعنى آخر صار المعنى أن يخلق الإنسان شيئا من لا شيء على غير مثال سابق أن يخلق الله شيئا من لا شيء على غير مثال سابق هذا معنى الخلق إذا عزي إلى الله عز وجل فإذا قال الله عز وجل هل من خالق غير الله يعني ليس في الكون كله إلا الله يستطيع أن يصنع شيئا من دون شيء على غير مثال سابق أما إذا قلت الإنسان خلق هذا الشيء كأن يقول الله عز وجل إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير من طين فالخلق إذا عزي إلى الإنسان صنع شيء من شيء موجود على مثال سابق فإذا عزي إلى الله عز وجل صنع شيء من دون شيء على غير مثال سابق عندئذ لا ترى تناقضا بين قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين وبين قوله تعالى هل من خالق غير الله ولكن الشيء الذي يلفت النظر وقد وضحته لكم سابقا في عنا بالقرآن الكريم كلمات إذا جاءت مجتمعة لها معنى وإذا جاءت منفصل عن بعضها بعضا لها معنى مثلا الفقراء والمساكين هاتان الكلمتان إذا اجتمعتا تفرقتا وإذا تفرقتا اجتمعتا يعني إذا قال الله إذا ذكر الله في القرآن المساكين هم الفقراء والمساكين أما إذا ذكر الله الفقراء والمساكين فالفقراء شيء والمساكين شيء آخر فإذا اجتمعت كلمة فقراء ومساكين الفقراء صنف والمساكين صنف آخر طيب إذا وردت كلمة خالق وحدها معزوة إلى الله عز وجل فهو الذي يوجد من العدم على غير مثال ثابت فإذا قال الله عز وجل هو الله الخالق والبارئ المصور صار الخلق والتقدير التقدير هو الإيجاد من عدم والتصوير إعطاء الصورة يعني أنت ممكن تأتي بلوحة عليها صمامات وتجعل منها هاتفاً صمامات لوحة صمامات لاقة مكبر هذا هاتف لا له صورة لكن الهاتف المعروف له سماعة له غلاف بلاستيكي ملمع قوامه جميل خطوطه ثيابية فبعد أن يصنع هيكل أو جهاز الهاتف يوضع ضمن صورة جميلة ففي كل الصناعات إعطاء الصورة الخارجية عمل قائم بذاته كالبناء تماما ممكن أن تبني بناء على الهيكل الإثمانتي ويمكن أن تمدد فيه الماء والكهرباء وما إلى ذلك لكن في النهاية تعطيه الشكل الخارجي إما حجرا أو رخاما أو إثمنتا أو طلاءا فهذا الشكل الخارجي هذا هو التصوير فإذا اجتمع قوله تعالى فإذا وردت الأسماء الحسنى الثلاثة الخالق البارئ المصور، الخالق إذا اجتمعت مع البارئ تعني التقدير تقدير حكيم لأن أنت تقدر مهما كنت بارعا إذا أردت أن تبني بناء. أن تقول هذا البناء يحتاج إلى كذا طن إسمنت وإلى كذا طن حديد وإذا كذا وإلى كذا ويعاطلاء وإلى كذا متر شريط في إنسان بالأرض بيشتري مواد أولية للبناء إلا وفي نهاية العمل يزيد عنده أو ينقص منه ينقص ينقصه أبدا أما أن تقدر تقديرا محكما لا يزيد ولا ينقص هذا فوق طاقة البشر فخلق ربنا عز وجل ولله المثل الأعلى خلق ربنا عز وجل في تقدير محكم يعني أنت أمسك يد ابنك وارفعه من يده يرتفع معه معناها الأربطة التي تربط اليد بالجسم مدروسة يعني بإمكانها أن تحمل وزنه إذا في تقدير فالخلق أساسه التقدير بعد التقدير الإيجاد من عدم بعد الإيجاد من عدم إعطاؤه الصورة لعلك قرأت بعض الأطالس التشريحية انظر إلى الإنسان على شكل عضلات مخيف جدا مخيف لو, لو أردت أن تعد عضلات الوجه لرأيتها كثيرة جداً ولو نظرت إلى الإنسان بلا جل في الليل لوليت منه فراراً ولملئت منه رعباً لكنك إذا نظرت إلى الإنسان بعد أن أعطاه الله هذه الصورة أعطى وجه أملث لونه مقبول عينان متناظرتان حاجبان جفنان قرنية قزحية خد أثيل أنف في الوسط تماما فم يتعامد مع الأنف ولو أخذت نصف الأنف جاء على نصف الفم تماما أذنان متناظرتان لرأيت خلقا جميلا إذا الخالق وحدها تعني الذي يوجد من غير مثال سابق ومن وبلا شيء سابق أما إذا جاءت الخالق مع البارئ تعني التقدير أولا والإيجاد من عدم ثانيا والتصوير ثالثا ولكن قد يسأل سائل يعني نحن ما علاقتنا بهذه الأبحاث المتعلقة بأسماء الله الحسن طبعا وقت مناسب جدا أن أجيب عن هذا السؤال الإجابة عن هذا السؤال أن الله عز وجل إذا عرفت أنه خالق فقط لو سألت عامة الناس من خلق الكون لقالوا الله لكن لو سألتهم ماذا تعرفون عن الله هنا المشكلة يعني أن تعز وخلق الكون إلى الله هذه قضية أقر بها إبليس والدليل قال ربي فبعزتك لأغوينهم أجمعين فاعترف إبليس بأن الله رب وعزيز ولكن لا يكفي الحقيقة أنا الآن أمام قضية هو أن الإيمان الذي تحمله أي ماذا تعرف عن الله عز وجل هذا الإيمان يترى كافي أو غير كافي في عندنا مقياس هذا الإيمان إذا حملك على طاعة الله فهو كافي كافي كي تنجو به أما أن يكفي أن تعرف الله من خلاله ليس لله نهاية لمعرفته بداية وليس لها نهاية ولكن إذا حملك إيمانك على طاعة الله فنم قرير العين واطمئن أن هذا الإيمان ينجي أما إذا كان إيمانك بحجم لا يكفي ليحملك على طاعة الله فلذلك أقول لكم كما قال عليه الصلاة والسلام جددوا إيمانكم يعني أنت لا يزال الطريق أمامك طويلا لا يهمني حجم المعرفة بل يهمني مردود المعرفة المردود الطاعة لله عز وجل لذلك بعض العلماء قالوا إليه يصعد الكلم الطيب الآية الكريمة والعمل الصالح يرفعه بعضهم قال إليه يصعد الكلم الطيب ما الذي يجعله يفعد إلى الله عز وجل العمل الصالح الذي يرافقه فلو أن الكلم الطيب خلى من عمل صالح لما صعد إلى الله عز وجل إذا الذي يرفعك هو عملك الصالح وعملك الصالح أساسه حجم معرفتك فممكن أن نعطي الإيمان كما يقولون حجم مادي فلو وضعنا الإيمان في كفة ووضعنا الشهوات في كفة فإذا رجحت كفة الشهوات فالإيمان لا يكفي أما إذا جاء الإيمان مساويا للشهوات تدخل في ربنا عز وجل حينما وصف النبي عليه الصلاة والسلام قال وإنك لعلى خلق عظيم يعني النبي متمكن من أخلاقه أما إذا كان حجم إيمانك بحجم شهواتك أو كان وزن الإيمان الضاغط عليك كوزن شهواتك الضاغطة عليك إذا كان الوزنان متساويين فربما دخلت في السرع أما إذا كان حجم إيمانك أكبر نجوت من الصراع وكنت في الأعماق واقتربت من معنى التمكن من الخلق, من الخلق العظيم أما إذا كان حجم الشهوات أكبر والآن ندخل في موضوع ثاني لماذا أودع الله فينا الشهوات يعني تصور أن الإنسان ليس فيه شهوات عنده عقل فقط وعقله يأمره أن يتجه إلى الله. طيب، أين العبودية لله؟ لا تبدو عبوديتك، ولا تبدو، ولا يبدو حبك، ولا يبدو إخلاصك، ولا يبدو تبدو طاعتك. كل حقيقة الحياة الدنيا التي أساسها الإبتلاء لا تضهر إذا لم يكن فيك الشهوات. فلحكمة أرادها الله عز وجل أودع فيك شهوة وأعطاك عقلا العقل له نداء والشهوة لها نداء العقل له نداء والشهوة لها نداء فإذا غلب نداء الشهوة ينطبق على هذا الإنسان قوله تعالى قال ربي أرجعوني لعلي أعمل, أرجع لعلي أعمل صالحا فيما قال كلا إنها كلمة هو قائدها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يرجعون يبعثون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا يعني غلبت علينا شهوتنا التي أشقتنا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 حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكم إذا يجب أن نعلم في بالإنسان دافع شهواني وفي وازع عقلي فإذا غلب العقل على الشهوة نجوت وإذا غلبت الشهوة على العقل هلكت. ولحكمة أرادها الله أنت ممتحن دائما ممتحا بين أن تنام وبين أن تصلي العقل يقول لك قم صلِّ والجسم يقول لك أخلد إلى الفراش أنت متعب تستمع إلى أذان الفجر يقول لك العقل قم فصلي هذا وقت الصلاة والصلاة خير من النوم ويقول لك الجسد ابق مستريحا أنت سهرت طويلا وأنت إنسان متعب وعليك أن تقوم إلى عملك نشيطا ابقى صلي قضاء فلاحظ نفسك دائما أنت بين نداء الشهوة ونداء العقل فإذا غلب عقلك نجوت وسعدت وإذا غلبت شهوتك أهلكت نفسك وشقيت لذلك هذا ما قاله الإمام علي كرم الله وجهه ركب الملك من عقل بلا شهوة وركب الحيوان من شهوة بلا عقل وركب الإنسان من كليهما فإن سمى عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان وما تراه عيناك, عيناك في الدنيا من انحراف الناس وسقوطهم في مهاوي الرذيلة وانغماسهم في الملذات المحرمة إنما هي معركة انتصرت فيها الشهوة فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى لماذا اسماء الله الحسنى؟ كي يكون أمر الله عز وجل عظيما كعظمة الله هلأ؟ أمر الله عز وجل لاحظ مشتى لو كنت في سكنة أو ثكنة جاءك أمر من عريش اللي وقع عنده من عريف أول وقع آخر وقع أعلى بقليل من رقيب أعلى من ملازم أعلى كلما ربت ارتفعك وقع الأمر أعلى فلو جاءك أمر من قائد الجيش لبادرت إلى التطبيق خوف العقاب والمسؤولية فإذا المشكلة أن الأمر بين الناس مبذول أمر الله مبذول القرآن موجود والعلماء يقولون كل شيء لكن لماذا يعصي الإنسان الله عز وجل؟ لأن هذا الأمر بين يديه لكن الذي أمر لا يعرفه. لو عرف الامر، تطبق الأمر فإذا عرفنا أثماء الله الحسنى وعرفنا عظمة الله عز وجل عندئذ يعظم عندنا أمر الله عز وجل وإذا عظمنا أمر الله عز وجل بادرنا إلى تطبيقه فلذلك أرجحكم عقلا أشدكم لله حبا كفى بالمرء علما أن يخشى الله وكفى به جهلا أن يعطيه حينما تقرؤون قوله تعالى يا أيها الناس عبدوا ربكم التعليل لماذا الذي خلقكم إذا الله عز وجل خالق ورب ومسير يجب أن تؤمن أنه خالق ورب ومسير ويجب أن تؤمن أنه واحد في خلقه واحد في ربوبيته واحد في تثيره فوحدانية الخلق وحدانية الروبوبية وحدانية التثير هذه الذي التي إذا إقنت بها ارتفع بالمناسبة فهم الاسم شيء هذا الآن موضوع مهم جدا فهم الاسم شيء وأن تعيشه شيء آخر يعني إذا فهمت أن الله إذا كان هو الخالق بمعنى أنه خلق الأشياء من غير شيء على غير مثال سابق قد تنطلق في الحياة ترى الأمطار تنهمر سمعت في الأخبار أن هناك منخفضا جويا قادما إلى القطر قد ترى حادث، فأنت حينما تسمع بأذنيك أن الله هو الخلاق معنى خلاق يعني خلق كل شيء خلقا عظيما أو كثيرا خلقا عظيما أو كثيرا أسماء الله الحسنى إذا صيغت على صيغ اسم مبالغة اسم الفاعل تعني الكثرة النوعية والعددية فإذا سمعت هذا الكلام وانطلقت في الحياة العملية ورأيت زيداً وعبيدا والأمطار من خفض جوي وهذا الحادث فعله كلان ونسيت أن الله هو الذي يخلق كل شيء هذه نقول لك أنت فهمت معنى الخالق ولكن لم تعش هذا الاسم والحقيقة السعادة الكبرى لا في فهم تعريفات هذه الأسماء ولكن في أن تعيشها ولا يمكن أن تعيشها إلا إذا اشتهدت وجاهدت نفسك وهواء وفي العمل الصالح وفي بذل الغالي والرخيص والنفس والنفيس عندئذ تقبل على الله عز وجل إذا أقبلت على الله عز وجل ألقى الله في قلبك المعرفة والسكينة والطمأنينة عندئذ ترى الله في كل شيء لا أريد أن يبقى الدرس كما يقولون أكاديمي يعني معلومات تعريفات نلقيها عليكم أريد أن تعيشوا هذه الأسماء وهذا ينقلنا إلى شيء هو أن المعلم شيء والمربي شيء من هو المعلم؟ المعلم إنسان يلقي على الناس حقائق أدلة معلومات منظمة مبوبة مرتبة مصنفة مع أدلة قطعية نقلية عقلية واقعية فطرية البحث ململ منظم مبوب مبرمج والله موضوع لطيف هذا معلم أما الذي يسعى إلى أن تصطبغ بصبغة هذا العلم الذي يسعى لأن تكون في مستوى هذه الأسماء لأن تعيش هذه الأسماء لا أن تفهم تعريفاتها فقط هذا صار مربيا، فأنت حاول أن إذا علمت الناس أن تكون مربيا. لأن كل مرب لأن كل مرب هو في الأصل معلم لكن المعلم وحده لا يكفي فالنقطة الأخيرة في الدرس أنه اسم الخالق بين تفهم تعريفه نظري وبين أن ترى أن الله خالق كل شيء بين أن تفهم هذا الاسم وبين أن تعيش هذا الاسم أنا كنت ضربت على هذا مثلا أنه الإنسان إذا قرأ قوله تعالى: ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إذا هو مستقيم على أمر الله وله صديق غارق في معصية الله. لكن هذا الصديق ذو بحبوحة كبيرة. طيب هذه البحبوحة وهذا المال الوفير لمجرد أن تقول في نفسك هنيئا لفلان معه مال وفير. وله صحة جيدة ولا يشكو أمراضا عديدة بينما أنا أعاني من كذا وكذا وكذا أنت مستقيم وغيرك غير مستقيم وتقول هنيئا له إذا هذه الآية وهي قوله تعالى ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أنت لم تعشها لكنك فهمت معناها فلذلك أيها الأخوة اسماء الله الحسنى فرق كبير جدا بين أن تفهمها، تفهم حدودها وتعريفاتها والفرق بين وبعض الأدلة وأقوال العلماء فيها هذا مستوى وبين أن تعيش هذه الأسماء، فإذا تأملت, تأملت الكون وعرفت الله عز وجل وبذلت جهدا كبيرا في طاعته وفي التقرب إليه، الآن عاد عليك شيء ما هذا الشيء؟ أن الله يملأ قلبك غناً. ويملأ نفسك بصيرة لذلك ترى ما لا يراه الآخرون وتسمع ما لا يسمعون ترى ما لا يراه الآخرون وتسمع ما لا يسمعون فهذا هو التمييز فإذا كان أردنا في هذا الدرس أن نقرر حقيقة وهي أن هذه الأسماء الحسنى لا ينبغي أن نكتفي بفهم مدلولاتها وحدودها وأبعادها وتعريفاتها وما تعنيه في المعاني العامة والخاصة ولكن ينبغي أن نعيشها يعني لا بد من أن يكون هناك اتصال بالله عز وجل حتى تعيش هذه الأسماء وحتى تشعر أنك مع الله دائما وإذا كان الله معك فمن عليك هذا الذي قاله الإمام الغزالي اليوم حكيت الموضوع في مجلس وكنت قد عرضت عليكم هذا الموضوع في أول درس هذا المسيط أن هناك علم بأمر الله وهناك علم بخلق الله وهناك علم بالله العلم بأمر الله بخلق الله يحتاج إلى مدارسة يعني كتاب نقرأ نحفظ نفهم نعيد من نكرر نذكر نكتب نؤدي فحص نأخذ الشهادة هذه مدارس المدارسة يعني عن طريق الكتاب والقراءة والمراجعة والفهم والتلقي والإلقاء وما شاكل ذلك هذه المدارسة المدارسة تؤدي إلى حفظ المعلومات لكن تحفظ أين؟ في الدماغ لكن المجاهدة يعني غض البصر, غض البصر انفاق المال بر الوالدين الصدقة النافلة غير الزكاة قيام الليل إتقان الصلوات كثرة الذكر، تلاوة القرآن هذه اسمها مجاهدة إذا عزفت عن رحلة لا ترضي الله إذا عزفت عن حفلة لا ترضي الله طعام فخم طعام نفيس جداً لكن فيه اختلاط فقلت معاذ الله أي المجاهدة يعني أن تجاهد نفسك وهواك فالمجاهدة من شأنها أن تصلك بالله وإذا اتصلت بالله عز وجل جاءتك أنواره جاءتك سكينته جاءتك السعادة، جاءتك البصيرة النافذة. يعني هو الإنسان المؤمن شخصية فذة، بمعنى ما معنى فذة؟ يعني أولاً يتمتع برؤية صحيحة، يرى حقائق الأشياء، يرى بواطنها، يرى ما تنطوي عليه، يرى أبعادها الحقيقية، يرى خلفياتها، خلفياتها الغائبة عن معظم الناس. هذه البصيرة، هذه خاصة بالمؤمنين لأن الله سبحانه وتعالى ألقى في قلبهم النور والدليل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تنسون به هذه خاصة بالمؤمن إن الله يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين إذا المؤمن شخصية فذة حينما يجاهد نفسه وهوى يأتيه الجواب تأتيه ثمرات جهاده نور في قلبه بصيرة نافذة قلب واثق من الله عز وجل كلام سديد تفكير صحيح موقف متوازن شخصية واثقة بالله عز وجل لا تنهار سريعاً السماء، فلذلك معرفة الله عز وجل طريقها المجاهدة، لكن معرفة شرعه أو معرفة خلقه طريقها المدارس، فبين المدارس والمجاهدة بون شاسع، المدارس لا تكلف تحتاج إلى طاولة وكتاب وقلم، قد تكون أنت في وادي والكتاب في وادي. لهذا قد يأخذ الإنسان أعلى الشهادات وهو غارق في أحط الشهوات أما إذا جاهد نفسه وهواه اصطبغ بصبغة الله عز وجل وإذا اصطبغ بصبغة الله عز وجل شعر في نفسه سموا وفي شهواته تصعيداً وفي ميوله شرفا ميول مقدس وفي تفكيره دقة وفي كلامه شداداً وفي مواقفه أخلاقا وشرفا إذا كل ثمار الدين تأتي من معرفة الله ومعرفة الله ثمنها المجاهدة ثمنها المجاهدة فالذي يتمنى أن يعيش هذه الأسماء لا أن يعرف مدلولاتها وأحكامها وأبعادها ومعانيها الدقيقة معرفتها بشكل نظري شيء وأن تعيش هذه الأسماء بشكل عملي شيء آخر أحيانا المؤمن يرى إذا الله تعمل في الخفاء كل شيء يشاهده أو كل قصة يسمعه أو كل حادث يراه إنما يفهمه فهما من خلال شعوره أن الله معه وأن الله خالق كل شيء إذا أردت في في خضم الحديث عن أسماء الله الحسنى أن نقف وقفة قطيرة حول الجدوى التي نعلق عليها الآمان من معرفة أسماء الله الحسنى كمعلومات نظرية قضية سهلة جدا أي إنسان حتى غير المسلمين بإمكانهم أن يقرأوا وأن يحفظوا وأن يكتبوا وأن يجيبوا وأن يأخذوا في هذا الموضوع أما أن تجاهد نفسك وهواك كي تعقد مع الله صلة وهذه الصلة إذا عقدت أتاك منها كل شيء لذلك النبي يقول الصلاة نور والصلاة طهور والصلاة حبور أما أنها طهور مستحيل للمصلي أن يحقد أو أن يتكبر أو أن يكون أنانياً أو أن يكون مستعليا. هيا صفات الأعراض. أنا أقول دائما للإعراض للإعراضي عن الله أعراض. للإعراضي عن الله أعراض. من أعراض الإعراض التكبر. من أعراض الإعراض العلوم الاستكبار العنجهية الغطرة حب الذات الدناء أحيانا. أن تأخذ ما ليس لك أن تتمنى أن تكون فوق الناس جميعا هي كل أعراض الأعراض فإذا حصل اتصال بالله عز وجل عدت إلى حجمك الحقيقي حجم العبودية وشعرت أن الله عز وجل عليك رقيبة وأن الله معك وفي الحديث الشريف أعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نظر في المرآة يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي يعني إذا الإنسان شكر الله عز وجل على أن أعطاه قواما ورأسا فيه سمع وبصر وفم ورسان وأنف هذه هذا الخلق السوي الكامل هذا من نعم الله عز وجل حتى إذا جاءه الإنسان مولود وراه كامل الخلقة فهذا من فضل الله عز وجل أدى معنا المصور يعني صورة حسنة لو أن الوجه الحسن رجل كما قال عليه الصلاة والسلام لكان رجلا صالحا ولو أن الوجه الحسن سيئ رجل لكان رجلا سيئا نعم إذا لازلنا في الحديث عن أن معرفة أسماء الله الحسنى من حيث أنها معلومات شيء ومن حيث أن تسعى لأن تعقد صلة مع الله عز وجل عند إذن تعيش هذه الأسماء وحينما تعيش هذه الأسماء تشعر بعظمة هذا الدين. يعني أنا أريد أن الإنسان وقت ثمين جدا. والعمر لا يحتمل تجارب خاطئة كثيرة. يعني إذا كما قال عليه الصلاة والسلام لإنسان لرجل قال كيف أصبحت يا زيد قال أصبحت أحب الله ورسوله والحديث طويل وكأني بأهل الجنة يتنعمون وبأهل النار يتصايحون أصبحت بعرش ربي بارزا وبأهل الجنة يتنعمون وبأهل النار يتصايحون قال عبد النور الله قلبه بالإيمان عرفت فلزا عرفت فلزا فالإنسان تعنيه الرؤية الرؤية أن يرى بعينيه أن هذا الكون من خلق الله وأن الله سبحانه وتعالى ربه وأن الله سبحانه وتعالى مسيره وأن كل شيء وقع أراده الله وأن الله عز وجل أراده لحكمة بالغة ولو لم يكن هذا الشيء لكان نقصا في الحكمة وكان الله سبحانه وتعالى ملوما من عباده يوم القيامة لذلك ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم، لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخذ. فأسماء الله الثلاثة الخالق والبار والمصور. المصور الله عز وجل أعطى لكل شيء صورة. مو معنى صورة الشكل الخارجي، القيوم الكامل صوركم فأحسن صوركم ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم معنى التصوير يعني أعطاك الشكل الكامل طولا وعرضا وارتفاعا وعمقا النمل لها صورة والفيل له صورة والحوت له صورة والإنسان له صورة وكل مخلوق له صورة والله سبحانه وتعالى هو المصور يقول الله عز وجل وهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء أيضا هذا من هذا من معاني اسم المصور لأن هذا الجنين في بطن أمه حينما تشق عيناه ويشق سمعه ويعطى لرأسه حجما ولجسمه حجما وله جلد وله أعضاء وله حركات هذا من التصوير أيضا يعني ليس هناك فصل بين الخلق والتصوير إلا فصل نظري يعني الخلق والتصوير يتمان في وقت واحد والحمد لله رب العالمين